واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم, جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم إ س ر ا ر ا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 الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم ص خ ر ا ج ا والله جعل لكم الارض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا